فضيلة الشيخ عطي صق توجد أدعية يقولها المسلم إذا خرج من بيته فما هذه الأدعية إذا خرج الإنسان من بيته يسن أن يقرأ خواتيم آل عمران ابتلاء من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في الصحيحين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 ووقي وروى أهل سنن وقال الترمذي حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك ان أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو, أزل أو, أظل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي والله أعلم